فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبذ أن يضيسوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا